قال رَّناَا أَمَ التَّ نَفْنتَين وَحيييتَ نَثْنتَين فتَ رَفْناَا بِذُ بِن فتَ رَفْناَا بِذن بِنَا فَهل إِلَ قُوج مِن سَبذكُ ب بأنهُ إذ دعِيَ الله وَوحدَهُ كَفرَُتم وَإ ي شَك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 الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين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 الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم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 ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهما قصصنا عليك ومنهما لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسره ذلك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون